اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزم لقم الليل إلا قليلاً نَصْفَهُ اوً امْ قُسْمٌ مِنْهُ قَلِيلا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا وانكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هجرا جميلا صدق الله العظيم